اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المباركون فهذا مجلس يتجدد بكم كل ليله من ليالي الجمعه نقلب فيها صفحات من شمائل اكرم الخلق واعظم الانبياء وخاتم الرسل سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه صلاه الله وسلامه الى يوم الدين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 امتثالا لندبه اذ يقول لنا اكثر من الصلاه علي ليله الجمعه ويوم الجمعه ولطالما ظلت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم ايها المسلمون شرفا لنا ولطالما ظلت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بركه لنا ولطالما ظلت صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم رحمه بنا لنعلم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 إلا صلى ربه عليه بها عشر صلوات وصلاة ربكم رحمته ونوره وهداه صلاة ربكم تفريج الكربات وتيسير العسير وتقريب البعيد صلاة ربكم رحمة في الدنيا وفي الآخرة ما زال بنا الحديث أيها الكرام في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وقف بنا الباب في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أخريات الباب وليس بعده إلا باب ما جاء في مرافل عليه الصلاة والسلام وباب رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام نعم فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب أو صواحبات يوسف يوسف ف قال فأمر بلال, فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من اتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكا عليهما فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فلما رآه أبو بكر ذهب لينقص فأومأ إليه أن يثبت مكانه حتى قضى حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فقال عمر والله لا اسمع أحدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيفي هذا قال وكان الناس اميين لم يكن فيهم نبي قبله فامسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته أبكي دهشا فلما راني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضا إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون نعم هذه القطعة التي سبق عرضها في مجلس الجمعة الماضية فيه ذكر جمل من أحداث وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما حكاه الصحابة رضي الله عنهم وفي المشهد الذي سمعتم وصف بعض أحداثه موضع فيه انتقالات لكنه يحكي جملة ما وقع والحديث في هذا الموضع شاهد من شواهد امامه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فإنه قد وفق وسدد لما لم يظفر به غيره فحين طاشت العقول وأقبلت الحيرة على الصحابة رضي الله عنهم في شأن ما الذي حل برسول الله صلى الله عليه وسلم الى درجه ان اميرا كامير المؤمنين عمر وصحابيا جليلا مسددا كعمر بل ملهما محدثا كعمر وضع الله الحق على لسانه وقلبه كما قال عليه الصلاه والسلام بلغ به ان يقول منكرا والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيفي هذا ليس هذا انكارا لحقيقه واقعة لكن العقول طاشت والمصيبة عظمت فظن عمر رضي الله عنه انه اغمي عليه صلى الله عليه وسلم وانه سيعود فقال ما قال في مثل هذا تجلت امامه ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حين وفق وسدد الى قوله الحق الا ترى الا ترى انه تفرس من قبل ان يقول القائل سالم انه مات لما راه اقبل ساله اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتابع رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاكب عليه ومسه وقبله كما مر بكم في حديث صحيح سابق وتلا انك ميت وينهم ميتون نعم ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدقا فلما انتهى الحوار خرج ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فخطب الناس فقال اما بعد فان محمدا قد مات فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات عليه الصلاه والسلام ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلبتم على أعقابكم قال ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل تلك الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نعم. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا أين قال في المكان الذي قبض, في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدقا ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه هذه أيضا من مواضع التي مر ذكرها وهو أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين أولهما هل يدفنوا أو لا عليه الصلاة والسلام وذلك أنه ربما كانت له خصوصية صلى الله عليه وسلم لا تجيز دفنه فلما انتهى هذا الخلاف وصاروا إلى الصحيح وهو أنه يدفن جاء الخلاف ثانيا في الموضع الذي يدفن فيه فحكى لهم ما سمع أبو بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء إذن الله يقبض نبي حيث يحب أن يدفن فيه فدفن في الموضع الذي مات فيه على فراشه في حجرة عائشة والذي تولى حفر القبر أبو طلحة رضي الله عنهم أجمعين ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه المقصود بنو عمومته فالذي غسله علي رضي الله عنه وكان الفضل بن عباس واسامه بن زيد وشقران مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام يساعدونه في الغسل ويصبون عليه الماء والذي تولى غسله علي رضي الله عنهم اجمعين نعم واجتمع المهاجرون يتشاورون فقال انطلق بنا الى اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة قال فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير هذا شأن عظيم أيضا شغل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أيضا ينبغي أن يكون شغلا لكل أمة أن يكون لها رأس أن يكون لها إمام أن يكون لها ولي تجتمع عليه وتحتكم بأمره وتبذل له الطاعة ويقودها بشرع الله وحكمه ودينه إن شغل الصحابة في أمرهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل قدموا أمر الاستخلاف وتحديد الخليفة وتقديم البيعة قدموه على دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بعض السلف كره الصحابة أن يمضوا ليلة من حياتهم بلا أمير أو إمام ولذلك فصار السمع والطاعة والاجتماع على كلمة إمام واحد, واحد من مقاصد الشريعة العظام التي لا ينبغي الاستخفاف بأمرها ولا تجاوزها ولم يكن تأخير دفنه عليه الصلاة والسلام نوعا من التراخي أو الإهمال حاشاهم رضي الله عنهم لكنه من فقه الأولويات وموازنات الشريعة أن يقدم شيء لا يقبل التأخير فهب أنهم اشتغلوا بالدفن بعدما حصلت الوفاة لصار أمر الاستخلاف أمرا تخشى أن تدخله كثير من علامات الضيعة والانفلات ولهذا فإن الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبلغ الخبر المهاجرين رضي الله عنهم دعي أبو بكر فانطلق هو وعمر وأبو عبيدة وابن عوف وسائر المهاجرين فإذا بالأنصار يتفاوضون يتكلمون في امر تعيين أمير وإمام فلما أدركهم المهاجرون بدأ التفاوض قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير يتناوبون الإمارة أو الحكم على التعاقب أو على التوالي فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة وتلا قوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قال من له من جمع مثل هذه الثلاثه من من من الصحابه اجتمع له هذه الثلاث الخصال المذكوره في الايه اين الخصال الثلاثه اولها اثبات الصحبه اذ يقول لصاحبه فسمى الله عز وجل الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وصفه بالصحبه الخصلة الثانيه كونه احد الاثنين ثاني اثنين فهب انه لا يوجد في الكون في هذا المشهد في هذا الموقف مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الا واحد فقط فكان اثنين هذه الثنائيه فريده فاذا كان طرفها الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعظم ولا بد بصاحب الطرف الثاني فاذا اثبات الطرف الثاني في قوله ثاني اثنين فضيله ومنقبة وخصيصه أما الخصلة الثالثة فقوله لا تحزن إن الله معنا فكانت معية الله لهذين الاثنين فإذا كان أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت للآخر يقينا أن الله عز وجل تولى معيته نصا فكانت الخصال الثلاثة وهذا من دقيق فقه عمر رضي الله عنه وجليل استنباطه وتامله في كتاب الله وعظيم ما أقام به الحجة على الصحب مهاجرين وأنصارا فلما قال من هما يعني أنتم تعرفون من المقصود اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا من هما فمعلوم أن أحدهما رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعلوم أيضا أن الثاني هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم ثم كان هذا مقنعاً ومالت القلوب قال ثم بسط يده يعني عمر فبايعه وبايعه الناس بيعه حسنة جميلة وقضى الله تعالى بالاتفاق والائتلاف للصحابة في ذلك الموقف العظيم فاجتمعت كلمتهم وزالت بحمد الله فرقتهم ولم يكن من شأنهم التنازع في أمر عظيم في موقف عصيب في لحظة شديدة كهذه اللحظة وذلك الموقف قال وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة حصلت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه مرتان أولاهما هنا في السقيفه لما انتهى الخلاف وحصل الاتفاق وانعقد الإجماع أما البيعة الثانية فكانت في المسجد هناك دخلوا المسجد ثم اجتمعوا فت... فاعلن ما تم في السقيفة فتقدم القوم يبايعون مرة أخرى وفيهم من لم يبايع في السقيفة أو لم يكن حاضرا تقدم علي رضي الله عنه والزبير فبايع وبايع الصحابة عامه فلم يكن ثمة شق للصف ولا اختلاف ولا فرقة ولا شيء من الإنكار في مبايعة أبي بكر جمع الله تعالى عليها قلوب الصحابة ودع عنك إفك الأفاكين وأكذوبة الكاذبين أن أبا بكر رضي الله عنه انتزع الخلافة ظلما وأنه أخذها قهرا وأنه حرم منها من هو اولى به حاشاهم رضي الله عنهم أن يجتمعوا على ظلم أو أن يتواطؤوا على سلب حق لأحد ثبت عندهم بالنص أنه اولى به لكن الوصف كما ترى هذا ما حصل في حديث سالم بن عبيد وفيه جمل من وصف وقائع وفاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من كرب لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمه واكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد الموافاة يوم القيامة نعم هذا موقف لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة علي وأم الحسن والحسين السيدة الغراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم لما حضرته الوفاة ووجد من كرب الموت ما وجد وتقدم بك في ليلة الجمعة الماضية أنه كان كربا شديدا وذلك أن الأنبياء أعظم بلاء من غيرهم في مرضهم وفي نزع أرواحهم عليهم الصلاة والسلام وذلك أنهم تعظم أجورهم وتتضاعف حسناتهم ولذلك قالت عائشة فما, فما فرحت لأحد على ما يراه من خفة الموت وقد رأت شدته وسكراته وهو يقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ان للموت سكرات لما ابصرت فاطمه ما بابيها من الكرب اخذها ما ياخذ بقلب كل ابنه وهي ترى ابيها ترى اباها يحتضر وعتصر قلبها ما يعتصر كل بنت ترى اباها على فراش الموت نازع خروج الروح فكيف اذا كان ابوها رسول الله صلى الله عليه وسلم تودع ابا تودع اماما نبيا رسولا تودع تودع ابا طالما احبها وهش لها وبش كلما أقبلت رضي الله عنها وقد كانت من أشد الناس شبها به لا سيما في مشيته ثم هي أول الناس لحوقا بيه من, أم من آل بيته عليه الصلاة والسلام فلما رأت كرب الموت قالت رضي الله عنها وكرباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يقصد كرب الدنيا فإنها زائلة بالوفاء. وإذا لقي الله فليس له إلا عند فليس له عنده إلا الحظوة والمكانه الرفيعة والمقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام فقال يسكنها يطيب خاطرها يهدئ من حالها لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا يعني الموت ولن يترك أحدا وسيأتيني ويأتيك كما اتى الاولين كما اتى امام المرسلين عليه الصلاه والسلام ثم قال لها مودعا الموافاة يوم القيامه يعني لئن طال بنا البقاء ثم حصل الفراق فان الموافاة يوم القيامه نسال الله عز وجل موافاتنا به عليه الصلاه والسلام عنده انه جواد كريم نعم عن ابن عباس رضي الله عنه يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله تعالى بهما الجنه فقالت عائشه فمن كان له فرط من امتك قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن لم يكن له فرط من امتك قال فانا فرط لامتي لن يصابوا بمثلي الحديث ضعيف سندا وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام من كان له فرطان من امتي أدخله بهما الجنه فرطان يعني ولدان صغيران يموتان فان الولد الصغير اذا مات يسمى فرطا لان الفرط معناه السبق وقد ثبت في الشريعه من رحمه الله وفضله ان من مات له ولد صغير كان سابقا له الى الجنه برحمه الله وهو من الشافعي لوالديه وهو ايضا من الأجر المدخر والذخر الذي يحتفظ به الوالدان مما يصيبهما به من فقد الولد من فضل الله عز وجل وكرمه بعباده قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة قالت عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرط من أمتك يعني إن لم يكن ولدان بل ولد ميت قال ومن كان له فرط يا موفق يعني ايضا من كان له ولد مفقود واحد قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك ماذا عن الذين لم يبتل أحدهم بموت ولد في حياته ورزقوا الصحة والعافية وما ابتلي بموت أحد من أولاده الصغار فقال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي نعم قال فأنا فرط لأمتي يعني هو عليه الصلاة والسلام الذخر لأمته بشفاعته هو الرحمة السابقة لأمته يستبتح لهم أبواب الجنة هو الشافع عليه الصلاة والسلام يرجو أن يدخلهم عن آخرهم جنة عرضها السماوات والأرض صلى الله عليه وآله وسلم تم الباب وفيه ما سمعتم من وقاع وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام وشدة وقع ذلك على قلوب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأنه كان هولا عظيما ومصابا جسيما يحق لكل فرد في الأمة اليوم وإلى يوم القيامة ان يجعله عزاء وتسليه في اي مصيبه تنزل به بل بهذا امر عليه الصلاه والسلام ان يكون امر وفاته تسليه في مصاب كل مصاب الى يوم القيامه فاذا ابتليت عبد الله بمصيبه في نفسك في بدنك في مالك في اهلك ووجدت فقدا عظيما ولوعه في القلب وحرقه في الفؤاد واسا داخل الصدر ونارا تشتعل فاطفئها بامر واحد انك تتذكر مهما عظمت مصيبتك واشتد فقدك فلن يكون اعظم من فقد الامه لرسول الله عليه الصلاه والسلام فاذا كنت قد احتملت ذاك وصبرت عليه واستطعت ان تحزم امر نفسك فهذا اولى بك اي مصيبه ستكون اهون ولا بد جرب هذا والله تجد انطفاء في حرقه القلب وتجد سلوى تسري في البدن وتجد سكينه تغشى الفؤاد لانه عليه الصلاه والسلام كانت مصيبه موته وفقده في الامه اعظم المصائب في الحديث ايضا عليه الصلاه والسلام كما اخرج مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان ينبئ صحابته بمثل هذا الحدث فيقول والذي نفس محمد في يده لا على احدكم يوم ولا يراني ثم قال ثم لان يراني احب اليه من اهله وماله معهم يريد عليه الصلاه والسلام ان يحثهم على طول صحبته وملازمته وهذا كما ترى اصل في مشروعيه الشوق الى لقياه عليه الصلاه والسلام والاجتماع به في الحياه وبعد الممات فهذا الباب ينشئ لنا اصلا شرعيا عظيما في وجوب معرفه ما حصل وان الصحابه ان كانوا حاضرين لهذا المصاب فالأمة أيضاً حاضرة بعدهم هذا المصاب إلى يوم القيامة ولم تزل الأمة تتسلى تتواسى وأيضاً تبرئ حرقه صدورها في مصاب ينزل بها بفقد الأمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة, له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه هذا الباب باب ما جاء في ميراث رسول الله عليه الصلاه والسلام لما انتهى الحديث عن الوفاه فان ما يتبع الميت الحديث عن ارثه وتقسيم ماله بين ورثته وللأنبياء في هذا اختصاص ان الله عز وجل لم يجعل لم يجعل اموال انبيائه تركه لورثتهم بل ما مات نبي الا كان ماله صدقه فلا حظ لاحد من اولاد الانبياء في اموال ابائهم بعد وفاتهم خصوصيه للانبياء عليهم السلام ورفعه لمكانتهم فلا يطمع احد بموتهم لكن ارث الانبياء كان لونا اخر قال عليه الصلاه والسلام وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا ميراث الأنبياء عليهم السلام شريعة الله ووحيه ونور هديه الحلال والحرام دين الله وصراطه المستقيم هذه هي وظيفة الأنبياء هذا همهم في الحياة هذا مشروعهم الذي قضوا فيه نحبهم والذي بذلوا فيه جهادهم والذي تركوه إرثا ليس لأولادهم بل لأمتهم جميعا لم يكن شأن الأنبياء ارثا يختص به أولادهم من صلبهم هم أكبر من ذلك وأعظم نصيب الأمة نصيب أولادهم فالأنبياء آباء لأممهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم اللهم صل وسلم وبارك عليه فإذا كان الأمر كذلك فلم يكن من شأنهم عليهم السلام أن تكون أموالهم إرثاً على فئة محصورة من بنيهم وبناتهم لا فإنما معهم من نور الشريعة ووحي الله وعلم الدين هو إرث للأمة جمعاء فهذا أصل عظيم تقرر ولهذا جاء في هذا الباب بما يشرح هذا الأصل في جمل من الأحاديث حديث عمر بن الحارث وهو أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه هذا هو جملة ما ترك من المال عليه الصلاة والسلام سلاحا وقضاه في الجهاد في سبيل الله وبغلة اهديت له على يد المقوقس حاكم مصر واسمها دلدل وأرضاً جعلها صدقة كانت حظه عليه الصلاة والسلام من أرض فدك وخيبر فجعلها صدقة عليه الصلاة والسلام يخرج منها رزق أهله وقوت عياله سنة وجعل الباقي صدقة صلى الله عليه وآله وسلم هذا كما ترى أخي رعاك الله هذا حصر للإرث كما نسميه اليوم حصر حرص حصر إرث أعظم الأنبياء وسيد البشر عليه الصلاة والسلام تكتبه في سطر واحد سلاح وبغلة وقطعة أرض واليوم نرى الفقير منا من يموت ولا يخلف شيئا لأولاده ونرى من لم يسعى في تحصيل العقاء وبناء الدور وجمع الأرصد نراه فرط في حظ ذريته وأنه ما أورثهم شيئا المال مال الله عز وجل والرزق يقسمه الله تعالى بين عباده كما يشاء بحكمة واقتدار واختيار هذا ليس إليك إنما الذي إليك عبد الله أن تورث بنيك وبناتك إيمانا ودينا سليما وعقيدة صافية وحبا للسنة واستمساكا بشريعتها والتزاما لهدي الصراط المستقيم ثم ما عليك أن تموت الليلة أو غدا رحمك الله إذا ما استطعت أن تلزم بنيك صراط الله ودينه جنبتهم الحرام بطرقه وألزمتهم الحلال فأقنعتهم به والله ما عليك أن تترك لهم ديرانا ولا درهما ولا عليك أن تتركهم فقراء أو أغنياء المال مال الله عز وجل نعم لا بأس أن يقتسب الإنسان ويسعى في المشروع من الحلال والاتجار والدخار الأموال كل ذلك مباح لكن لا ينبغي أن ينقلب هم من تعيشه من أجله ولا هاجسا تقيم حياتك عليه ماذا فعلت ماذا تركت ماذا بنيت كثير ما تسمع يقول الناس أؤمن مستقبل الأولاد أترك شيئا للزوجة للبني للبنات ويغشاه الهم ويظل يسيطر عليه ويسعى في ترتيب هذه القضايا ما زلت أقول السعي في المباح مباح وترتيب ما أحل الله عز وجل لا حرج فيه لكن لا ينقلب هذا هما الهم الأكبر ليس أن تلبس أبنائك الجديد ولو على حساب تربيتهم وأدبهم وسلامة إيمانهم العكس هو الصحيح اسعى واجتهد وابذل ما أعينيك وما لجيبك وكل ما تستطيع ابذله قدرا مستطاع في تنشئة صالحة لذريتك في إيمان صادق تغرسه في قلوبهم في عقيدة صافية تنؤ بهم عن الشبهات الشهوات المعاصي البدع الفجور الحرام أنت إذن اب صالح رعاك الله فإذا ما مت قال الناس لبنيك رحم الله ابا رباك ورحم الله اما أنجبتك هذه التربية التي يكتنزها الآباء لأولادهم مات عليه الصلاة والسلام وترك إرثا زهيدا كما ترى لأنه أصلا عاش حياة زهيده مقللة ما اتسع في دنياه عليه الصلاة والسلام ولا طلبها ولا سالها ولا حرص عليها ولو اراد لفعل والله ولو سال الله لاعطاه اما كان ربك الذي ينزل عليه ايات من وحي السماء ينزل بها جبريل من فوق سبع سماوات بالله اما كان ربك قادرا ان ينزل له مع كل ايه دينارا ودينارين اما كان ربك قادرا يرزقه في جوف بيته من الذهب والفضه ما يعيش به اوسع متع الحياه كلا لكن الله طوى الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وزواها عنه والله فقلنا مرارا قول لكل من ضاقت به الحياة لا تأسى ضاقت قبلك بسيد البشر عليه الصلاة والسلام والله ما أقام لها وزنا ولا احتفل بها ولا حزن على ما فاته منها وها هو يموت عليه الصلاة والسلام ويترك سلاحا وبغلة وقطعة أرض جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى, من كان رسول الله, صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه قدمت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها وتولي أبي بكر رضي الله عنه للخلافة قدمت إلى أبي بكر باعتباره خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تطلبه حظها من إرث أبيها وذلك أنها رأت ابا بكر رضي الله عنه أنفق المال وجعله صدقة فجاءت تطلب حظها من الارث فانشات حوارا مهدت له فقالت يا ابا بكر من يرثك يعني انت اذا مت من يرث مالك وهذا من فطنتها رضي الله عنها في الحوار لئلا تقفز بالسؤال والمطالبه فورا قالت من يرثك فقال رضي الله عنه اهلي وولدي فقالت مالي لا ارث ابي وابي ايضا مات وانا ابنته وإذا كنت أنت عند موتك يرثك أهلك وولدك فأنا ولد لرسول الله عليه الصلاة والسلام فمالي لا أرث أبي؟ فقال محتكما إلى النص رضي الله عنه وأرضاه معتمدا على الدليل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث وفي لفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث يعني ليس لنا إرث يأخذه الورثة من بعدنا قال ثم استدرك أبو بكر فقال ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه رضي الله عن أبي بكر نعم ليس لها حظ في الإرث ليس لها حظ في الإرث عملا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه مع ذلك ما يرضى ما يرضى لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسها الفقر والحاجة والمسكنة. وأن تعيش محتاجة أو تمد يدها إلى أحد فقال ولكني أعول من كان يعوله رسول الله عليه الصلاة والسلام وانفق على من كان ينفق عليه لأمرين لسببين كبيرين أولا أن هذا واجب تجاه آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون أعظم الأمة شأنا وارفعهم منزلة اليسوا من آل بيت عليه الصلاة والسلام فحبهم واجب وإكرامهم واجب وإعزازهم واجب ورفعهم عن مذلة السؤال ومهانة الحياة أيضاً واجب وأما السبب الآخر فان ابا بكر رضي الله عنه وأرضاه تولى منصب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصبح الخليفة والإمام في الأمة فبموجب إمامته وخلافته ورعايته أمور المسلمين سيكون مسؤولاً عما كان مسؤولاً عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ محله في الأمة فيتولى ما كان يتولاه ومن ذلك نفقه أهل بيته عليه الصلاة والسلام هذه الرواية تقفل لك بابا سقيما من الجدل المزعوم والخلاف المشؤوم الذي تتفوه به بعض الطوائف تنسب الظلم والزور والبهتان إلى الصحابة أنهم ظلموا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته ما وأنهم حينما حرموا عليا من الخلافة حجبوا زوجه فاطمة من إرث أبيها ويزعمون في ذلك ظلما عجيبا ينسبونه إلى الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كل ذلك الزور الذي ينسج والكذب والإفك الذي يلفق في حق الصحابة يحمل حقدا دفينا تجاه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتخفي خلفها عقيدة فاسدة ينطلق أصحابها إلى كسر هذا الباب باب الصحابة رضي الله عنهم فإنه باب حصين ما جاءنا الدين في الأمة إلا عن طريقهم ما نقل القرآن إلا من خلالهم ولا روية السنة إلا بحفظهم رضي الله عنهم أجمعين فعندما يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ثم ينسجون قصص الخيال والمظالم المزعومة كل ذلك إفكم مبين ستسمع في الروايات الآن باختلاف رواتها من الصحابة واختلاف ألفاظها هذا الحكم أنه عليه الصلاة والسلام قرر. في غير ما موضع سمعه أكثر من صحابي أنه لا يترك مالا يكون ميراثا من بعدهم فعندما يتصرف أبو بكر في مال الخلافة في مال رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس تعديا على حقوق آل البيت بل هو تطبيق بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام الا فلا أسعد الله قلبا أبغض الصحابة ولا أقر الله عينا ظلت تنتقصهم أو تحتقرهم أو تؤذيهم ولا سلم الله عبدا يزعم انه مسلم ثم يجعل الصحابه غرضا وهدفا منقصه ومسبتا ومشتما كل اولئك كل اولئك ابعد ما يكونون عن شريعه الله وهدى الله وصراطه المستقيم بل ثبت ان ابا بكر رضي الله عنه كما سمعت في الحوار بعادت اليه فاطمه بجمله فقد وافقت رضي الله عنها واقرت وعلمت بالحكم فسلمت لذلك وانصرفت لأنها كأبي بكر تسلم لما يأمر به عليه الصلاة والسلام وما كان لها أن تنازع والجميع يجعل نصب عينيه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بل إن فاطمة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة وكان ذلك بعد موت أبيها بأقل من سته أشهر فكانت أول أهل بيته نحوقا به عليه الصلاة والسلام لما مرضت جاء أبو بكر فاستأذن على علي أن يزور فاطمة فأذن فقال لها هذا أبو بكر يريد الكلام معك فأذنت له فدخل أبو بكر فاسترضاها وطيب خاطرها وأخذ من فيها أنها ليس في نفسها شيء من تمام حرص أبي بكر رضي الله عنه على حب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومراعاة شأنها وتطيب خاطرها والله ما كان الصحابة إلا أعظم ما تظن احتراما وحبا وأدبا في تعاملهم مع آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لئلا يأتي أقزام في الأمة من بعدهم فيزعمون أنهم يعرفون طريق الحب لآل البيت ويتشيعون لذلك وينصبون بينهم وبين فريق أمة الإسلام الأعظم وجمهورها الأكبر حاجزا من الخلاف وينصبون بينهم وبينهم خندقا كبيرا يفصلون به فيما يتعلق بحقوق آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم عن ابي البختري ان العباس وعليا جاءا الى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه انت كذا انت كذا فقال عمر لطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم, انشدكم بالله اسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقه الا ما اطعمه انا لا لورث وفي الحديث, في الحديث قصة تأتي بعد حديثين اثنين الحديث ها هنا ضعيف سندا من روايه أبي البختري عن العباس وعلي الرواية الآتية في حديث مالك بن أوس أصح وهي موجودة في البخاري وسنأتي إليها بعد قليل نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة نعم هذا حديث يؤكد من رواية عائشة رضي الله عنها انها سمعت نبي الله عليه الصلاه والسلام يقول لا نورث هذا وعائشه وارثه يعني هي هي من, من زوجاته ولو كان هناك ارث لكان منها حظ رضي الله عنها لكنها تحكي ما سمعت قالت لا نورث ما تركنا فهو صدقه نعم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة هذا حديث آخر يؤكد المعنى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما يعني ليس لورثتي من بعد دينار يقتسمونه ولا درهم ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة فقط يخرج نفقة الزوجات ومؤنة العامل قيل العامل الذي يلي أمر المسلمين من بعده وقيل معنى العامل عامل الصدقة الذي يبعثه لجلب الصدقات وجبايتها وقيل العامل على نخل الأرض وقيل غير ذلك رجح الحافظ بن حجر رحمه الله المعنى الأول عاملي أي من يتولى أمر الأمة من بعدي قال وهو المعتمد نعم عم مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر انشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم وفي الحديث قصة طويلة نعم باختصار ان القصة كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى الخلافة تولى في شأن الأرض التي كان يقسم خراجها وفيئها على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ظل يعمل كما عمل أبو بكر من قبله رضي الله عنه أنه يقسمها لا يقسم الأرض بين الورثة بل يخرج منها نفقة يقتسمها منه أهل بيته فجعل عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جعلهما ناظرين على الأرض يتوليان الإشراف على نفقة الأرض وما يخرج منها وتوزيعها على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فحدث خلاف بين العباس وعلي رضي الله عنهما واختصما في ذلك فجاء إلى عمر وعنده هؤلاء الرهط من الصحابة عنده عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد فلما دخلوا يختصمون اشتد بينهم الخلاف هذا يقول أنت كذا والثاني يقول أنت كذا فدخل بينهم شيء من الاحتداد في الخصومة على أمر الأرض فلما وصل بينهم ذلك النزاع كان المفترض في حل تلك الخصومة أن تقسم الأرض بينهم وينتهي الخلاف لكن لو فعل عمر لخالف الحديث لأنه قال لا نورث ولو قسمت الأرض لجعلت إرثا وما يريد أن يصنع ذلك فليس الحل إلا أن تبقى ويصطلح العباس وعلي رضي الله عنهما في تولي أمر الأرض ولذلك ساق الحديث وقال أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض يستحلف الصحابة عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد والزبير يستحلفهم يعني ألستم سمعتم كما سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا فهو صدق فقالوا اللهم نعم فأقام الحجة إذن هذا حديث ليس يرويه عمر فقط بل عمر ويشهد لذلك عبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد وسمعته قبل من روايه ابي هريره وقبله من روايه عائشة فاجتمعت روايات الصحابة على أن ما له صلى الله عليه وسلم من بعده لا يكون إرثا يتقاسمه الورثة بل صدقة وأما ارثه فالعلم الذي خلفه ونور الشريعة الذي تركه للأمة عن عائشه رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا قال وأشك في العبد والامه نعم تقول عائشه رضي الله عنها ايضا في الحديث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ما الذي ترك ترك ما سمعت قبل قليل سلاح وبغلة وقطعة ارض فما ترك الدنانير ولا الدراهم ولا قطيع الشياه ولا الجمال قال وأشك في العبد والأمهار الراوي لكنه ما ترك عليه الصلاة والسلام بل مات ويعلم كلكم أنه قد رهن درعا على صاع من طعام عند يهودي بالله لو كان يجد مالا أكان يموت عليه الصلاة والسلام ولا يفك رهنه يا إخوة والله لا يوقفك على حقارة الدنيا ويزهدك فيها إلا أن تعلم هذا الشأن النبوي في حاله عليه الصلاة والسلام مع الدنيا والله لو كانت تسوى ولو كانت تستحق الاهتمام والسعي من أجلها لكان عليه الصلاة والسلام يصرف لها أدنى الحظ من الاهتمام والعناية لكن أن يموت متخففا منها غاية التخفف بل وليس له منها شيء ولم يترك دينارا من أجل أن يقسم ولا درهما ولا بعيرا ولا شاء ولا عبيدا ولا اماء لكنه ترك نبوة عظيمة ترك فخرا لأمته ترك ذخرا لآل بيته عليه الصلاة والسلام حبهم توليهم رعايتهم نصرتهم هذه عقيدة في قلوبنا أيها المسلمون وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب آل بيته هذا باب كبير عظيم ختم به المصنف رحمه الله باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام هذا الباب خاتمة الكتاب هو آخر أبواب هذا الكتاب الممتلئ كما مر بكم في مجالس متعددة أبواب هذا الكتاب ممتلئة علما ممتلئة إيمانا ممتلئة حبا ممتلئة شيئا عظيما يغترفه المسلم وهو يقترب من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الباب هو خاتمه المطاف وهو ايضا منتهى آمال المحبين رؤيه سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام باب ما جاء في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يا اخوه ما زال المؤمنون المحبون يعلقون الآمال شوقا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ونصب اعينهم حديث صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه من اشد امتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله هل سابقت عبد الله لتحجز مقعدا في هذا الطريق من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي يعني مثلي ومثلك قال يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يود إذن أن تحمل هذا الود والامنيه في قلبك هذا مطلب شرعي بل هي والله عبادة نعم أن تحمل في قلبك الشوق إلى لقاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وبما أنه فاتنا شرف الصحبة فليس لنا إلا الرؤية في المنام قبل موعد اللقاء في الموعد الموعود عند الله عز وجل لكن أن يظفر عبد بشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام هذا والله غاية الشرف ومنتهى امال المحبين وكم تعلقت نفوس الصالحين بهذا المطلب الكبير وظلوا يعيشون حياتهم من أجل أن تحقق لهم هذه الأمنية ولو مرة في الحياة بصدق عبد الله هل تمنيته؟ هل تمنيت رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام؟ بصدق هل دعوت الله تعالى به؟ كلما سألت حاجات الدنيا والآخرة هل سألت الله أن يرزقك رؤية نبيه عليه الصلاة والسلام في المنام؟ أنت إذا دعوت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني هل استحضرت في طلب الرزق نيه رزق رؤيته عليه الصلاة والسلام لماذا نتصور أن الرزق مال وافر وطعام لذيذ ومسكن واسع وتجارة مربحة رزق الدين أعظم من رزق الدنيا ورزق الدين علم الشريعة الحلال والحرام حفظ القرآن معرفة السنة رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام والله يا إخوة مؤسف محزن أن يمر من عمر أحدنا عشرات السنين رأى كل شيء في منامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الأحياء والأموات يرى القريب والبعيد مؤسف أن تضع رأسك على الوسادة قبل المنام تطيف بك كل الهموم والأمان والاحلام والذكريات كل شيء يخطر في بالك إلا أن تغمض عينيك وفي قلبك وفي جوفك شوق أن ينتظر برؤيته عليه الصلاة والسلام ولو لحظة عابرة وأنت تسمع في رواية السلف هديا عجيبا في هذا الباب انس رضي الله عنه يقول قل ليلة تأتي علي يتحدث في عمره المديد الذي عاشه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنس صبي صغير خدم المصطفى عليه الصلاة والسلام عشر سنوات مات النبي عليه الصلاة والسلام عمر أنس نحو الستة عشر سنة أو ثمانية عشرة سنة أو أقل ثم عاش حتى تجاوز المئة فعاش مدة بعيدة يقول أنس قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ذلك وتدمع عيناه أخرجه أحمد ورجاله في الصحيح أخرج ايضا أبو نعيم في الحليه وابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد وهو سيد من سادات السلف يقول تقول عبدة عن أبيها تقول قل ما كان خالد يأوي إلى فراشه إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار ثم يسميهم ويقول هم اصلي وفصلي واليهم يحن قلبي طال شوقي اليهم فعج الرب قبضي اليك حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك رؤيه رسول الله عليه الصلاه والسلام يناله الانسان يناله الإنسان بطريق عظيم يعيش عليه في حياته رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام في المنام ينبغي ان يبذل مهره الغالي النفيس الحب الصادق في الحياه الاستنان بالسنه التمسك بطريق النبوه الحرص على ان يكون حظه في الحياه من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام تطبيقا وعملا ورفع لرايه السنه بقدر وحجم الشوق والحب الذي يحمله ليرى النبي عليه الصلاه والسلام في المنام اما انها من المفارقات العجيبه ان يشتاق احدنا الى رؤيته عليه الصلاه والسلام في المنام وهو في حال اليقظه من ابعد الناس عن طريق سنته معاذ الله تريد أن تلقاه وأنت بعيد عن طريقه بعيد عن بابه اقترب منه رعاك الله لعلك تلقاه اقترب من سنته اطرق باب الحب بصدق وقف بأدب مستمسكا حريصا على السنة ممتلئا قلبك شوقا وامتلاءا أيضا بتطبيق عملي عظيم هذا باب كبير هؤلاء الصحب وقد عاشوا وتحلت حياتهم برؤيته واكتحلت أعينهم بالنظر إليه وتلذذت آذانهم بسماع اللذيذ من خطابه وعباراته عليه الصلاه والسلام لكنهم كانوا كانوا لا يشبعون من شوقهم اليه صلى الله عليه وسلم فوالله لنحن اولى لئن لم نظفر بشرف الصحبه فانه والله اخشى ان يكون من الحرمان ان تنطوي حياه احدنا وتقبض روحه ولم يظفر ولم يظفر بهذه الرؤيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام هو مطلب عظيم وشرف كبير لكن لن ناله, لن ناله بمد الأيدي والأرجل ولا بطول الأمنيات ولا بمجرد هذه العبارات الجوفاء لكنه جهاد عظيم والسمساك المتيين بالسنة يصدق ذلك كله دعاء صادق متتابع وحرص على السير في هذا الطريق نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بفضله عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد راني فإن الشيطان لا يتمثل بي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني فان الشيطان لا يتصور او قال لا يتشبه بي عن ابي مالك عن أبي مالك الاشجعي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني في المنام فقد راني قال ابو عيسى وابو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني نعم هذه جملة من أحاديث الصحابة ابن مسعود وأبي هريرة وعلى أبي مالك الأشععي عن أبيه كلها كلها تروي هذه الجملة مر أني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتمثل بي نعم من شرف من شرف وظفر برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فإنها رؤيا حق لأن الشيطان لا يتمثل بصورته عليه الصلاة والسلام وأما ما تراه من الأحياء والأموات فربما كانت تمثيلاً من الشيطان. أن ترى زوجتك أن ترى أمك أن ترى أباك كل هذا قد يكون تصويرات شيطانية وأحلام ابغاث يأتي بها الشيطان فيروي لك مشهدا وتسمع قصة أو حوارا لكن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لا تكون إلا حقا فمن رآها فقد رآه صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان لا يتمثل بي أو قال لا يتصور بي ويبقى يبقى السؤال فكيف بمن رأى شيئا ثم استيقظ فقال فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو قال رأيت إنسانا فقال لي أنا النبي وأمره بأمر نهاه عن نهيل الجواب أن ما سبق لك من دراسته في باب الشمائل يجب أن يكون معيارا فمن رأى صورة إن انطبقت عليها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم فهو هو بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وإن لم تكن فليس كذلك إن لم تكن فهو شيطان ولو قال لك في المنام أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كذب الأمر الآخر من رأى نبي الله عليه الصلاة والسلام في المنام فإنها رؤيا خير وحق وهداية يثبت الله بها قلوب بعض العباد ويزيد بها ثبات بعضهم وتكون فيها بشارة لبعضهم ويساق فيها خير عظيم وبالجملة فليس في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام إلا خير محظ للعبد الذي يرى أو لما يسمع من الكلام أو لما يحصل من مجمل الرؤية التي يراها فإنها لا تكون إلا خيرا خالصا قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثلني نعم قال أبي فحدثت فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به فقال ابن عباس إنه كان يشبهه نعم أبو هريرة روى هذا الحديث قال كليب بن شهاب بن أحد الحديث قال فحدثت به ابن عباس بحديث أبي هريرة من رآني في المنام فقد راني فقلت قد رأيته هذا الرجل يقول لابن عباس إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به الرجل هذا يتكلم مع ابن عباس يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وشبهته بالحسن بن علي وحقا فإن الحسن كان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس انه كان يشبهه نعم في هذا تحقق الصحابه فاذا جاءهم ات فقال رايت النبي عليه الصلاه والسلام في المنام تثبتوا منه فسالوه ماذا رايت فاذا اخبرهم بوصف صحيح منطبق على وصف رسول الله عليه الصلاه والسلام بشروه وهنؤوه وثبتوه انه راى حقا نعم عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس قال فقلت لابن عباس إن اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي فمن راني في النوم فقد راني هل تستطيع ان تنعت هذا الرجل الذي رايته في النوم هذا الاستفسار من الصحابة هو تثبت هو تحقق هل الذي رأوه حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الصحابة قد رأوه وعاينوه فإذا حكى الرائي وصفا مطابقا أشهد له بصدق ما رأى فسأله ماذا رأيت هل تستطيع أن تنعته نعم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه اسمر إلى البياض، أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره قال عوف ولا أدري ما كان من ولا أدري ما كان مع هذا النعت فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا نعم نعت الرجل وهو يزيد الفارسي نعت ما رأى يعني وصف صورة التي رآها في المنام فقال أنعت لك رجلا بين الرجلين يعني رجل متوسط الطول بين رجلين بين طويل وقصير وهكذا هكذا كان طوله عليه الصلاة والسلام كان ربعة بين الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الممغطي بل كان بين ذلك عليه الصلاة والسلام فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال أنعت لك رجلا بين الرجلين يعني متوسط الطول جسمه ولحمه اسمر إلى البياض يعني لم يكن أبيض أمهق ولا اسمر شديد السمرة عليه الصلاة والسلام بل هو إلى البياض أقرب وكان بياضه مشرباً بحمرة كما مر بكم في أوائل الكتاب أكحل العينين يراه يحسبه من رآه مكتحلاً وإنما كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه يعني كان كث اللحية عظيم شعرها قد ملأت نحره قد ملأت اللحية من كثافة شعرها نحره عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحابة يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته فيعرفون أنه يقرأ وفمه يتحرك صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا يشير إلى دقة الوصف وصدقه نعم قال أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راني يعني في النوم فقد راى الحق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي وقال ورؤيا المؤمن جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة نعم فالرؤيا الصادقة جزء من الوحي كما قال جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة بمعنى أنها الهام من الله وتتضمن معنى الوحي وأنها تقع صادقة لكنها ليست وحيا هي جزء من ستة وأربعين جزءا وهي من المبشرات والرؤية الصادقة إنما تقع لأهل الصدق من المؤمنين ولهذا جاء في صحيح مسلم أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا فمن عاش حياة الصدق كان صادقا حتى في رؤياه وأعظم وأعظم ما يراه الرائي في صدقه رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسان حالنا ان طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه صلى عليك الله ما رفع الندى وتحركت بالباقيات الشفاه ونؤمن انك خير الورى ومسك الحياه وخير الانام تفيض بحبك ارواحنا عليك الصلاه عليك السلام نعم قال عبد الله بن المبارك اذا ابتليت بالقضاء فعليك بالاثر عن ابن سيرين قال هذا الحديث دينٌ, دين دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ختم المصنف رحمه الله بهذين الأثرين عن ابن المبارك وابن سيرين إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر يدل على مكانة التمسك بالسنة وأنها باب نجا وابن سيرين يقول هذا الحديث دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وقال ابن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ختم المصنف بهذين ليبين عظيما أثر التمسك بالسنة الزمن الله وإياكم سبيلها فرحم الله الإمام الترمذي صاحب الكتاب ورحم الله الإمام الألباني مختصر الكتاب ورحمنا الله عز وجل معهما برحمته الواسعة ورزقنا كما أتم علينا نعمة إتمام الكتاب أن يجعل من وراء ذلك حظا عظيما لحب النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والاستنان بهديه عليه الصلاة والسلام وأن يكون هذا سبيلا إلى رقي في الدين والإيمان والعلم والهدى وأن نكون من خيرة عباد الله اتباعا للسنه وحرصا عليها وحبا لصاحبها عليه الصلاة والسلام ورجاء صادقا في الاجتماع به في الحياة وبعد الممات في الحياة في المنام وبعد الممات بالحشر في زمرته والورود على حوضه نحن ووالدينا وازواجنا وذرياتنا عطروا جمعتكم ايها الكرام بكثره الصلاه والسلام على رسول الله واملاوا يومكم وصحيفتكم بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه واله وسلم واخر دعوانا للحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين